إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساخون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون لِقَوْمِ فِتْنَتِكُمْ هذا الَّذِي كُنْتُمْ بِغَيْرِ اسْتَعْجِلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي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 وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أموالهم فَإِنْ كُمْ أَفَلَا تَبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَأَرَضِ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ إِنْ كُنَّا عَلَى حَقٍّ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ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 فَوُجِسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَلَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجربين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين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 وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَعَمِلَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ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 الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الرُّسُلِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ اتَّوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَن ٱنْتَبَأَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ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 للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فعيل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون